مخلصين له الدين، لأن جيتنا من هذه لنكون من الشاكرين. فلما أن جاءهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها عليكم على أفسكم متى على الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. سورة يونس ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين مع الدعاء أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا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 وهو تسجيل خارجي من صلاة التراويح بمسجد الراشد بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم